أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو لعلى هدى أو في ضلال مبين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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 يَقولُ الذي نَاسْتُضعفُ للَِّذين نَْتَك بَرُ لَ ل أَتُم لَكُ مُؤمِنين قالَا الذي نَسْتَكْ بَرُولَِّين نَاسْتُضعفُ أَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِهدَا بعددَ إِذ جاءكم بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَّيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ مَأْذُلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِيَكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَتْلُونَهُ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ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 ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يذعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُور وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 كلُ يجريل أَجَلم مسََّ ذَكُم اللهَّهُ رَّكُم لَ المُللك والذينَ تَذَعونَ مِ دُونهِ ما يَمِكونَ مِن قِتُمير. Il تدهُ لا يs do aكm وَ sam masجب laكm وَ الق matك fur bihir kikum وَbbi kami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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا Inna ma tunziru allathine yakhshavun rabahum bil ghayb wa aqamu الصlaah Wa man tazakka fa inna ma yatazakka linafsih Wa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 وَمَا أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا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 Inma yakhshallaha min ibadeh il'ulamaa Inna allah azizun gafoor Inna allazine yatluun kitab Allahi Wa aqamu assalata wa anfakuu mima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 إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا ذار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 بَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير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 قُْ الأأَرأيتُم شرركَ أَكُم الذيينَ تَدَعونَ مِ دُون اللهِ أَرون ماذاَا خَلَقُِن الأرب أَمْ لهُم شِركُون في السموات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 وَل إ زَلَتَ إ أَمْسَكَهُماَا مِنْ حَد م بعدِْه إِهُ كَانَ حَليمًا غَفُورَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكباراً في الارض ومكر السيء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 وَلَم يَصيروا فيِي الأرضِ فَ يَظُر كَفَ كَانَ عَاتِبَة الذيينَ مِنْ قَبِهِم وَوكانوا أَشَدَّ مِنهُ قُوَ وَمَا كَ اللهَّهُ لعجِزَهُ مِن شَيئ في السموَاتِ وَل في الأضِ إَِّهُ كََ عَليمًا قَديرَ وَلَويُ آخِذُ اللَّهُ النَّ سَبِمَا كَسَبُ مَا تََكَ على ظَهرِهَا مِ ََّتِ وَ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم